बुक ट्यू अट्ठाईस फमेन वाइशरून फमैनिया वाशरून होटल में शिकायतें फिलफुंदुख शी अल्फुंदुख शै शावर काम नहीं कर रहा है الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل گرم پانی نہیں آ رہا ہے لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن کیا آپ اسے ٹھیک کروا سکتے ہیں اي يمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه ايمكنكم أي ان تكلفوا احدا يصلحها؟ كمري مي تيليفون نہیں ہے لا يوجد تليفون في الغرفه لا يوجد تليفون في الغرفه كمري مي تيليفزيون نہیں ہے لا يوجد تليفزيون في الغرفه لا يوجد تلفزيون في الغرفة. كمري مه छज्जा नहीं है. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. لا يوجد بلكون للغرفة. كمرا बहुत शोर वाला है. الغرفة صاخبه. الغرفة صاخبه. <الغرفة> <الغرفة> <الغرفة> <الغرفة> कमरा बहुत छोटा है अलगरफा सगैरतु जिदन अलगरफा सगैर जिदन कमरे में बहुत अंधेरा है अलगरफतु मुआतिमा जिद्दन अलगरफा मोहतिमा जिदन तापन काम नहीं कर रहा है लामल التدفئه لا تعمل واتانكولن کام نہیں کر رہا ہے المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تيلي vision set خراب ہے التلفزيون معطل التلفزيون متعطل مجھے यह अच्छा नहीं लगता है ला ला यह मेरे लिए बहुत महंगा है अल अलसरु आजिदन आलई अल सर गी रिदन क्या आपके पास और सस्ता कुछ है आईंद ما هو ارخص؟ عندكم ما هو ارخص؟ <متصفح> كيا يها اسباس کوئی یوت ہاسٹل ہے؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ <متصفح> كيا يها اسباس کوئی گیسٹ ہاؤس ہے؟ هل يوجد بنسيون؟ بالقرب من هنا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ كيا هنا اسباس کوئی ریسٹورنٹ ہے؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟